فَنَا كََ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّ أَْ قَُ قَْلتُلُهُ أَو حَدّقُوهُ فَأَن جَهُ اللَُّ مِنَ النَُّ إَِّ فِي ذَالِكَ لَ آيَاتِ لِقَوْمِ يؤمنون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 وَنَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرٍ فَآلَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ